وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلطين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق